أفى الله عنها عداد الحصى وعد النسيم إذا ما جرى فتلك الضياء ونور تسامى فأكرم بسيرتها في الورى على الدين عاشت وماتت بدين فحكمته الحق إذ قدرا نعاه لسان بيشعره فحن القصيد ولن يصبرا الى الله منزلها في العلى وخير المنازل لقاد جاورا اتذكر من بعدها صبيته تحدى المنايا وعاف الكراه دمونا لا فقدها قد جرت ولكنهم يرقبون الدرى وقد علموا ان لله شأ ورحمته تسبق المقترا فكان الممات لها متا عن السقم في البسم لم ما برا فمن عاشا يد لها مخلصا عسى الله ان يرحم المنظرا فلا خير في من يقول القوافي ولم مكر من نسحين اشتروا